لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وضل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على مصطفى والال مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفصين الحبر من تلا على عاصم وهو المكن آبا بكر ففي الباد العلي بالاجزاء ليس مخيرا لبسمات بل للتبرك مستقرين ومتصلا والستوى من فاصل قصرا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها و لم يجئ بها واجه تكبير ولا ظنات تسري وفي موضعي ألانا ذكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفري واشمم بتأمنا ويلهث فأدغي من مع ونخلكم ونخلقكم آتما ولا تزري وبرانا مراق ومرقادنا كذا له عوجا لا ساكت في الاربع الغري وعنه سقط. المد في عين وارد وتفخيم مورا فرق لدى آيات البحر وآتاني نمل فاحذف الياء واقفا كذا الآل فاحذف من سلاسل لا بالدهر وبالسين لا بالصديق الأم هم المسيطرون وبالوجهين في فرده النكر وفي يابسط الأولى وفي الخلق بسطه وياسين نون ضعف روم كذا أجري و... ولكن مع الاظهار صادم سيطير وفي بسطه سين كذا يابسط البكر وفتح لدى ضعف عن الف وارد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمري وأهدي صلاتي في الختام مسلما على خاتم الرسل الهدات إلى البر وآل وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر